رسوص، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذوني وقد تعلمون أنني رسول الله إليكم، فلمَ زاغوا زاغ الله قلوبهم؟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 يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تعيجيكم من عذاب أليم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 فير لكم ذنوبكم ويدخلكم جنة تجري من تحت الأنهار ومساكن ومساكن قريبتان في جنة عدن ذلك الفوز العظيم. وَاخْرَاتَ يُحِبُّونَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيب وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أيها الذين آمنوا كونوا أنشار الله كما قال عيسى بن مريم للحوالين من أنشار الله كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأشبحوا ظاهرين